Yeah. شفت الموالي م ع ن و ا ل الحمد ل ل ي رب ا ق ع ا ل م في الكتاب م ر ي م إذ انتبذت من أ ه ل ه ا م ك ا ن ا ش ر ق ي ا فاتخذت من د و ن ه م ح ج ا ب ا ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا ر و ح ن ا ف ت م ث ل ل ه ا بشرا سويا ا ق ل ت إ ن ى ب و س و ع ه النابلسي للعلوم ر ح ة م ن الاسلاميه و ن أمرا مقضيا ف ح ت ه ف ن ت ت ب به ذ ك ا ا ن ق ص ا ا ف أ ج ويجعل ربك ت ح م و س ي و ع النخلة ت س ا ق ط ع ل ي ك رطبا ج ن ي ا ف ك ل ي و ش ر ب ي وقري ع ي ن ا ف إ م ا ترين من ا ل ب ش ر أ ح د ا ف ق و ل ي إني نذرت للرحمن م ص و ا م ي ه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 ذلك عيسى بن موسوعه ي النابلسي ر م ا يتخذ للعلوم فيكون الاسلاميه ف موسوعه ذ النابلسي م ف للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله م و أ ل ح س ن ى قضي الامر اسماء م الله ش ي ا ل ح س ن ا Gracias.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 فمن بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا الا من تاب و آ م ن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا 「私たちは」 ح ت م ي ل ه ا ل د ك و إ ن م ن ك م ت ب ل ا ا لفضيله الدكتور م آ ي د ا ت ب ا ل ن ا ل س ل ف ا ل م ج ر م ي ن إلى ج ه ن م وتنذر ق موسوعه ا ل ن ا ب ل س ن للعلوم ن من م ا ل ا س ل ا م ع ل ه م